بسم الله الرحمن الرحيم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم وأثابهم فتحا قريبا سينز تقدم ومغانم كثيره يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ظلاوة مباركة لسوره الفتح والحجرات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقاف الذي جعل مع الله إلها اخر فالقياه في العذاب الشديد والحق هلك عن ني خذوه فغلوه والمعارج كلا اننها لواه نزعت للشوى تدعو من ادبر وتلى وجمع ونسان خلق هلوعا ونوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ودعاء ليلة السابع والعشرين اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمننا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم انت الله لا اله الا انت بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي أنت الغني ونحن الفقراء من صلاة التراويح والقيام أنت الغني ونحن الفقراء لعام 1431 للهجره الفقراء. ومن المسجد الكبير بدولة الكويت <تصفيق> والآن نترككم خاشعين مع التلاوة